اقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنْ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ يَصْدَعُونَ مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُ وَمَنَّ مِلَ صَالِ حَم فَلِأَم فُوسِهِم يَمهَدُون لَجِزًا الذيينَ آممَن وَعَمِنُ الصَّالِحَاتِ مِنْ فَضْلِ إِهُ لَا يُحِبُّكَافِرين وَمِنْ آيَاتِهِ أَن يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ فَضُلِهِ وَل عََّكُمْ تَشكُرُون وَل قَدَ أَرسَلنَا مِنْ قَابلِكَ رُسُولًا إلَ قَومِهِم فَجَ أُ بِالْبَيناتِ فَ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 يَجْعَلُهُ كِسَفًا فَتَرَى الوَدَقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وَإِن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إِنَّ ذَلِكَ لَمُحِيِّ الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ